119. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين 110. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 111. بسم الله الرحمن الرحيم 126. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 127. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى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 تجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون